ثلاثة. استمع إلى الحوار وأجري حواراً مع أصدقائك وسجله ثم قدمه في الصف نتعرف على نبينا من هو نبي الإسلام؟ هو محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله ما اسم والده؟ اسمه عبد الله ما اسم والدتي؟ اسمها آمنا متى ولد؟ ولد في عام الفيل كيف أخلاقه؟ هو إنسان أمين وصادق وعادل ورحيم